عَلَى كَثِيرٍ ہم فیل بری ویو رج کو ہم من کو م بہ بین پولا کچھ بہل مویلا و میا آ فِي پھر چی آلو شیلا وَإِن كادوا ليفتنونك عن الذي أرحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت قليلا إذ لا أأَذَقناَا كَبْرع فَالفياتةِ وَضع فَالمَماتِفُمَّ لا تَجد لَ عَلَن نَخير وَإِن كَالوا لاَا يَسْتَبِزونكَ مِلَ لَ يُخْرجُكَ مِنهاَا وَإذل يَلبَتُونَ قُلفَكَ إِلاا قللَ سنة من قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى وطق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان متشودا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 جل کر سن آن کو نلکوئی أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ویسو نو پولی میم میری اتھی تم میل میل کولی نیل این مَلا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلا لا رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ بعض ظَهِيرًا وَلَقَدْ فَتَنَّا النَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَنًى فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفورا وَقَاوا لَّ مِنَ لَتَحََّاتُ بَجْجِرَ لَنا مِن لَْضِييًَا بُووع أَوْ تَنْكُونَ لَ تَجََّةُم مِن نَّخِييلِ وَعنَ بِ فَتُبَجِّْرَ لهَا رَخِلََا لَهَا أو تسقط السماء كما دعمت علينا كسفن أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء لرقيك حتى تنزل علينا كتابا مقرأة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنات أن يؤمنوا إذ جاء تَبَعَ اللَّهُ بَشَرًا وَرَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّنَزَّلَ كَرُمًا وَرَسُولًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بيني ویل وی و گزار ام کھانو نو چون پل کو جديدا